وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير